بسم الله الرحمن الرحيم يسألون شعر الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاجرقوا <تصفيق> الله وأطرحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون يدين إذا ذكر الله وجلت صلوبهم وإذا تريد خلج حبالاته سادتهم إيمانا سادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يؤمنون بالصلاة ومما وزقناه في الليل اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ومزق كريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين نكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون Oh, mm -hmm. وإذ يعدكم الله إحدى الصائف سهل أنها لكم وتوجدون أن غير ذات الشركة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحص بكلماته ويقضى عذابرا الكافرين ليحق الحص ويبطن الباطن ولو سن المجرمون إذ تستغيثون ربكم بس جاب لكم أن تكون li momet ka umbi al anil mitku bi alfin min al mala ikasimuli fi wa ma ja'alahu illaa busra wa li tatma'in bi qulubikum wa man nasru illaa min 'indillah wa Il y aura che comonna sa'mana minhu wa yunzilu 'alaykum minas-sama'i لِيُقَنِّعَ رَأْسَكُمْ وَلِيُدْخِلَكُمْ مِنَ الذَّنْبِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ لَهُمُ الْأَقْدَامَ إِلَيْهِ يُوحِي وَفُتِلَ إلى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وضربوا صوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق في الله ورسوله فإن الله شديد العذاب ذلكم تجوقوه وأن من الكافرين غذاب يا أيها الذين آمنوا إذا نقيتم الذين كفروا زحفا إذا نقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوله اليوم ذكره إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى سئة فقد دعا من الله جهنم فلم ولكن الله قتلهم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا كَذَّبُوا بِهِ أَخَذَهُم بِعَذَابٍ وَقَارٍ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُم إن تستفحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن سعودوا نعد وإن سعودوا نعد ولن تبني عنكم بأدركم شيئا ولو كثرت وأن الله همع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 والله عليم الله فيه خيرا ولو وهم مضمون يا اسمعوا رب ولو اسمعوه لجود لهم وهم مرمون يا انه الذي لنا من لله وللرسول فسيدعان فدي إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلده وأنه ينزلوا إليه تحسرون واستقوا بذلثا لا تصيدن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد الخاب وانقروا إذ أنتم قميد من المستمع في الأرض تخافون أن يتخفركم الناس تعاونكم وانادتهم بنصره ورزقهم من الصيد اشعرنكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا ولا الرسول وتقولون انا نثكم وانتم تعلمون واعلموا انما حموالكم واولادكم بثنا وأن الله عليه ده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان يشدكم الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم وينصركم ويعين لكم والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَلْصُ مِنْ عَنَا لَوْ شَاءُنَا لَقُلْنَا مِثْلَهَا لَوْ شَاءُنَا وَيَقُولُونَ مِثْلَهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اسْتَعْطِرُ الْأَوَّلِينَ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ مَنْ شَاءَ هَدَى وَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ e venena de la dama del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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مشاء وتصديا فنوص العذاب لما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفكون أموالهم ليطدوا عن سبيل الله فسينفكونها ثم تكون عليهم حسرة لَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِمْ فَسَادٌ مَا يُمْنَعُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا جَاءَهُم مَّا يُحَرَّمُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ رِنْكًا عَلَى بَعْضٍ وَيَجْعَلَ الطَّيِّبَ نِعْمًا عَلَى ايها الذين آمنوا في جهل لمن هنالك هم الخاسرون قل اني لن شفره ان يشعروا يصفر الامر ما قد تلف وان يعود فقد ممستون نسولهم عليه وقتلوهم حتى لا تكون فتنتهم ويكون الدين كله لله ذَٰلِكَ لَوْ صَنَعُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُمْ قَانُونٌ فَلَن يُنْفِقُوا عَلَيْهِ فَعَلِمَهُ اللَّهُ إِنَّ النَّاسَ لَخَالِدُونَ فِيهِ وَنَعْمَ الْمَوْلَىٰ واعلموا اننا غنيناكم من شيء فان لله خمسهم وللرسول ولد القربى ولي الذرية كما وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم تعلمون بالله هَيَكُنْ ثُمَّ مَنْ ثُمَّ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ مِنْ عذَابٍ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمًا تَجْمَعُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَمَا نَعْلَمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا أَنْثَوْا بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَمَنْ بِالْعُدْوَةِ في الميعاد ولا تر يضلي الله أمرا كان مسعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسبيع عليم إذ يريك الله في منامك غليلا ولو أراشهم كثيرا لبشرتم ولتنازعتم في الأمر ولكن إن الله سلم إنه عظيم منا في الصنور وإن يريكموهم إذ انتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم يقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجعوا الأمور يا أيها الذين إذا إِذَا لَقِيتُمُ فَتًى فَثَبِّتُوا فَثَبِّتُوا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَلَا تَسْتَهِينُوا فَتَضِلُّوا وَتَذَكَّرُوا نِعْمَةَ إِنَّمَا غَرَّ مَن عَصَاهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَصَرًا وَتَكَرُّؤًا أَن يَأْثُرُوا عَلَى النَّاسِ وَيَصُدّون عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ يَمُنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَهَا غَالِبَتَنَّكُمْ الْيَوْمَ من الناس وقال يا غالب لكم اليوم من الناس وإني شاب لكم فلما سراءت الفئتان لك فعلى عقبين وقال إني بليء منكم وقال إني بليء منكم إني أرى ما ترون إني أخاف الله والله شديد أكام إذ يكون المنافكون والذين في قدوبك مرض غرها ونائب إلهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوقف انما ملائكة يضربون وجوهنا والبارون ولو على ذا الحريم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بما لا منه العبيل جدع بآل جرعون والذين من صبرهم كفروا بآيات الله كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله صغير شديد عقاب ذلك بأن الله قوم غيلان نعمه انعمنا على قوم حتى يغيروا ما بينهم فسيهم من الله غسام عليهم تدعاني فرعون والهنين من صبن كذبوا بايات ربهم كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْعَارِ وَكُلٌّ كَانُوا بَادِئِينَ وَكُلٌّ كَانُوا عَادِينَ إِنَّ شَرَّ الْجِنَّاتِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فهم لا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وينقضون أهدهم في كل مرة وهم لا يتبون فإما تصفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم, بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيامة فاندذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائم ولا يحسب أن الذين شفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعزوا لهم ما استطعتهم من قوة ومن الخيل ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا بالشيء في سبيل الله وفق اليكم لوصلنكم ووصلناكم وان جنحوا للسر فجنحنها وان جنحوا للسر فجنحنها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان نريد ان يخدعوا فإنا حسبك الله قائل حسبك الله ونعم الوكيل الذي أيدك لنصره وبالنصر وألف بين قلوبهم لو أن فقط في الارض جميعا لو أنفق سما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن سمعك من المؤمنين يا أيها النبي حرظ المؤمنين على الغتال إن يكون 20 صادرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا يغلبوا ألفا من الذين كبروا بأنهم قوم لا يبحرون أنا نحفت الله عنكم وعلم أن فيكم بعثا فإن يكن منكم مئة صادرة يغلبوا مئتين Wanya komning kom la be fo a ganevous elle se يعرضوه الخيم بإذن الله والله مع الصادمين ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى نسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله, والله عزيز حكيم لو لا كفاب من الله سبق لمستكم فيما أخلتم عذاب عظيم فكلوا من الله منكم حنانا صيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أجيكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤسكم خيرا مما أخذ منكم يؤسكم خيرا مما قالوا ليه قوم يخر لكم والله غفور رحيم وان يريدوا خيانه كذب قال الله منهم قبل فامكن منهم, فأمكن منهم والله عليهم من حكي إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء معه والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم لهم وما من شيء ما لكم لهم وما يفئن من شيء حتى يهاجروا وينصروا طرف في الدين فعليكم بالنصر فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميزاق والله بما تعملون بطير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا كفنوه تكون فتنة في الأرض وفساد شبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آبوا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورص كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاددوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعضهم في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم e <laughs>